وَإِذ يَفَعُ إذَرَهِيمُ لِقَوَاعدَ مِن البَييتِ وَإسم علُ رَبَّّنَا تَقََّل مِن وَإِذ يَصَ إذَاهم لِقَو عذًاهَِ الْذَكِ وَإثعلُ ربَّّناتَ قَّل مِ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاتِكَنَا رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَّتَنَا مُسْلِمَةً فَتَقَبَّلْنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبَ عَلَيْنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, أنت التواب الرحيم رَبَّنَا وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ ربنا وابعث فيهم رتولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويذكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن يرغب عن إلهنا إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين اذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّاهَا بنيه ويعقوب يا بني ووقت بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم يا بني إن الله صفى لكم الدين فلا تموتوا إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ارْكُمُ ثُمَّ شَهَادَ اَلْخَبَرُ يَعْقُبَ مَنْ سُئِلَ قَالَ فِيهِ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا إِنَّنَا نَعْبُدُ إِلَهَكَ قونَ عَبّدُ إلََكَ وَإِلَهأَبَئكَ إذرَهِ مَ وَإِسْ مَا علَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ وَلَكُم مَّا كَتَبْتُمْ لَهَا مَّا كَتَبْت وَلَكُم مَّا كَتَبُ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا